أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو هيراً أو تخبوه أو تعبوه عنك فإن الله فإن الله كان عبواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويuridun an yufariquu bayna Allah wa rusulihi ويuridun an yufariquu bayna Allah wa rusulihi wa yakuhuruna ويريدون أن يستغلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أولئك سوف نؤتيهم قدورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم <تصفيق> ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء أكلموا البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى فَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِزَادًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ عِندَ سُدًى وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّابِيلِ وَأَخَذْنَاهُمْ فيفا فضلوا الله فبما نقضهم مفاز فاور وكبرهم بآيات الله. وَكُفِّرُهُم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَضِيمُ الْعَن بِآبِ غَيْرِ حَقّ وَقَضِيمُ الْعَن بِآبِ غَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا طليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وَمَا خَلَقُوا هَذَا وَلَا كَيْفَ فُتِحَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي تَبِئٍ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتباع الظلم وما قتلوه يكينا با رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب لا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيدا فبظلم من الذين هادوا حربنا عليهم طيبات أحلت وحرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبطدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرباء وقدله عنه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لَكِنْ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والبغسون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الَّذِينَ بالله بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَأُؤْتِيهِمْ أُجُورًا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين بعده واوحينا الى ابراهيم واعقبا الى وابن ويحاق ويعقوب والاسباق وعيساء وأيوب ويونس وهارود وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصفهم عليك وكلم الله وسا تكليماً رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 <كشف> ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد بلوا قد بلوا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 وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم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 وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنَتْ بِكَلِمَاتِهِ فَظَلَّتْ مُخْصِيَةً لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لكم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في التماوات وما في الأرض وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا لَيْسَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولًا قَدْ كَانَ عَبْدًا لِلَّهِ ولا ومن يستنكف عن عبادته ويستكذف فسيحفرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوزيهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجبون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها النات قد جاءكم برهان من ربكم أَ نَذَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا فِيْنَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُغْنِيهِمْ فسيدخلهم في رحمةٍ من هو فضلاً ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستفونك قُلِ <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللَّهُ يُبْطِيكُمْ بِالْكَ لَالَةِ إِنْ مُرْءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَا لِكُمَا تَرَتْ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يستفتونك كل الله يبديكم ذلك العالة بالمرء عليك ليس له ولد. في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها لص ما ترك وهو يريتها إن لم يكن لها ولد فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُما نَصِيبُ رُجُلٍ مِّمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءَ أَمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ يبجن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجه الذين آبدوا أوفوه بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.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 يَتَطَاوَلُونَ فضلَ الامر ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسر والعدوان والتقوى إن الله شديد العقاب هُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِضَيْنِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَوَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذا كيف وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجلام ذلك فسقه اليوم يأس الذين كفروا من دين فلا تخشوهم واخشون اليوم أسملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَن بُصِرَ وَفِيهِ مَخْمَصَةٌ غَيْرُ مُتَجَاعِلٍ لِّإِثْمٍ وَأَيُّهَا مُتَجَاعِلٍ لِّإِثْمٍ بِئْسَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح متلذين تعلمونهم تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمتكن عليكم وانكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات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 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا مستخذي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبض عمله وهو في الآخرة من الغاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فَأُذِنَ لَكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا رَزَقَكُمْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا نسكنوا النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فَلاَ كِيُريْ غُلِيُ طَاهِرَكُمْ وَلِيُسِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ فَضْلِهِ وَفَطَقُمْ الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله إن الله عليم بذات الخدوم يا ايها الذين امنوا قولوا قوا منا لله اذا ابي تفسق ولا يجي منكم سنا عب اعذلوه وأقرب للتقوى والتقوى إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغزرة هو أجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبتقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِيهِ بي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَي عَشَرَ لَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم لا انقم في الصلاه وااتيكم الذكر وااتيكم الذكر برسلي وعذرتمهم وَأَقْرَبُهُمْ الله اللَّهِ قُرْبًا عَمَن تَزَكَّى وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ فَقَدْ بَلَّى سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِهِمْ ميثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوه حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا إلا قليلاً منهم فاعبعدهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نفارا أخذنا ميفاقهم اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العدا وتولى البغضاء يوم القيامه فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْنُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لكم, لَكُمْ كَثِيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير واد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع القوانه زبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 والفمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ان اراد ان وأمه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير وقالت اليهود وقالت اليهود والنصارى وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بل, بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّن مَّنْ خلق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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا توسدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندهلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون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 إِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب عَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا فَقَاتِلًا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ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 إذ قربع كربانا ما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لَإِنْ بَصُتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاتٍ فِي طِينَةٍ يَدْي إِلَيْكَ لِأُقْتَلَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إني أولي أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الغائرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض كيف يواريه يوريها كيف يوارى سوءة اخي او عليا ويلتا اعددت ان اقودا مثل هذا الغراب بفواريا سوءة اخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من قتل نفسا بخير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَجِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْلِفُونَ إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوه أو يصلبوه أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تعبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واغتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا عَذَابٌ أَمْ بِمَا كَسَبَا جَزَاءٌ أَمْ بِمَا كَسَبَا لَك والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يكوب عليه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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يُعْذِنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ بِالْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ثَمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ ثَمَّ عَوْلًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لم وحرفوا الكلمه من بعد ما وضعه يقولون ان اوتيتم هذا فاخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ أماعون للكذب أكامون للسحر فإن جاءوا وَإِنْ تُعْرِبُ عَلُهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ بَحْتٌ بَيْنَهُمْ بِالْغِسْطُ إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الثورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بأن نبيعون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحذروا من كتاب الله وكانوا عليه كهدا فلا تخشعوا الناس واخشعون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح فصاص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 وقفينا على آثار بعيس بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنديل فيه هدى ونور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 وأندلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بينهم بما عند الله ولا تطبع اهواءهم مما جاء عن الحق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 وينبئكم بما كنتم به تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْزَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ وَاحْزَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إليك ثولا لو فعلم ما يريد الله اي مصيبهم اي مصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِّنَ الْجَاسِ لَافِظُونَ أَبَى الْجَاهِلِيَّةِ يَبغُونَ وَمَنْ أَحْتَلُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِي يُوْقِنُوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ إِمَّ رَضٌ يُسَارِعُونَ بِيهِمْ يَكُولُونَ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين آها اولئك الذين عقدوا بالله جاد ايمانهم انهم لمعفم حفظت اعمالهم باصبحوا خاسري يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فثובה ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فَالَّذِي كَفَى بِاللَّهِ أَن يُؤْتِيَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ وَإِذْ أُغْفِرَتِ الذَّنَابُ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّنَا نَحْنُ all من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ عُذِرَتْكُمْ فَاسِقُونَ قُل قُلْ هَلْ أُنبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ قُلْ هَلْ أُنبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَتُوبَةً من لعنه الله وغضب عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخناذير وعبد الطاغون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدَّ خَلُوا بالكفر, بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم مسارعون في الإفن والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعر. لَبِثَ سَمَاءُ كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ هُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بِسُوضَةً لِينفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا مِنْهُمْ مَعَ أَن ذَلِكَ مِنْ ربك وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَى وَتَوَى الْمَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْغَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَبُفَأَهَا اللَّهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات وَلَوْ أَنَّهُمْ أَطَاعُوا التَّوَا إِلَى دَارِ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ من رَبُّهُمْ لَأَكَلُوا مِنْ لا اكالوا فؤتهم ومن تحت اوضله من هم امه وكثير منهم سا اما يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْدِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يأصبك <سؤال> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الْرَسُولِ بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاةَ وَالْإِنْدِيلَ وَمَا أُنْبِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا آمَنَ بِالإِلَهِ كَمَا وَصَفَكَ طُغْيَانَهُ وَكُفْرَهُ فَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارَى وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحدنون قَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَاتَّبَعُوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله ثم تاب الله عليهم ثم عروا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ومأواه النار وما للظالمين مِنْ للظالمين لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ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 وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر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 وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على رسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصر منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تخذ الله عليهم أن تخذ الله عليهم وفي وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْدِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَذَٰلِكَ إِنَّ الناس النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ َعَادُوا ولتجدن أقربهم موزة للذين آمنوا الذين قالوا إنها نصارا ذلك بأن منهم جسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون